انكم لفي قول مختلف يؤفك عنهما الافك قتل الخرافون الذين هم في غمره ساهون يسالون ايان يوم الدين يومهم على النار يفتنون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 كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين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 فقربه إليهم قال ألا تأكنون فأوجث منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم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 نرسل عليهم حِجَارَةً من طين مسومة عند ربك للمسرفين فَأَخْرَجْنَا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين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 وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون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 كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا بل هم طوم طاغون فتول عنهم فما